بسم الله الرحمن الرحيم الا قوم حتى زورتهم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علما يقين لا ترون الجحيم، ثم لا ترونه عين اليقين، ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم.